بسم الله الرحمن الرحيم بنابي إخوائي بخشن مهربان عم يتساءلون أولتي برسيار ليكتري دكن أو ببروايانا عن النبأ العظيم لو دنقوا باسا قوليه برسيار دكن الذي فيه مختلفون كأوان تيدا دياوازن كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون نأ باب شيمان ببنوا لمولا تيدغن دوبار دليم نأ لمولا تيدغن ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا آخو زويمان بوران خستون وَشَيَوَكَانَ مَنْ نَجْرَا وَبَمِيخ وَإَي وَمَنْ دُرُس نَكْرَد وَبَجُود وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَنَسْتَمَا نَكْرَد وَبَهِي حَسَان وَتَان وَالشَّوْمَا نَجْرَا وَبَكَالَ أَوْدَابُشَر والروج ما نجرا وبكاتي جيانو هل صورانو كيدا جوار. وبنينا فوقكم سبع شدادا. وحوض آسماني بهز ما دروس نكرد ولا سرتانوا. وجعلنا سراجا وهاجا. ودرست ما نكرد وتراية شدر وشاك روجا. وأنزلنا من المعصرات ماءا فجاجا وآوي ليزموا بخور ما ننار دو تخوار والهوراني قشرا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا تابي بروينين دانويلو قجوجيا باخاتي إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا براثتي الوجي ديا كل نويتا كو خراب كات شي بودياري كراوه يوم ينفخ في الصور فتأتون أفوجا وفتحت السماء فكانت أبوابا اوراجيك فودك ري بكر نادا انجا بول بول دين وآسمان لهمولاك وكرأي وبو بدرجع وسيرة الجبال فكانت سرابات وشي وكان خرأن الريو بون بسراب إن جهنم كانت مرصادا للطاغين ما أبلاب فيه فيها أحقابا براس تيدو زخ بريز جاي ببروايانا وزيقران وياخيانا تيدا دمينا و هزاران سال ما ويكي زور لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا تيدا ناتج النسار دي وفينيكي ونخوار نوا مغر آبي لكلو چيم وزوخاو جزا فاقا. إنهم إِنَّهُمْ لا لَا حسابا وكذبوا بآياتنا بِآيَاتِنَا بعداش دادرين و چون اوان بتمائل پرسين و نبون وآياتا كانوا يمين بدرو چون وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَذُوْقُوا فَلَنَّ زِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا لَكَا تِيكْدَا هَمُوش تِيكْ مَنْ جِمَارْدُوَ الْأَسَرِيَانْ بَنُوسِينَ انزابتس جن سزاي خوتان هیستان بو زیاد ناكين سزا لِلْمُتَّقِي لَمَفَاذًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا ذِهَابًا بِگمان جپیروزو بهرَمندی هبو پارسکاران باخاتو حموز اورتریک وکتانی تازپگیشتوی لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا سيبه هود ودروي تيدانا بيستن پاداش رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكوا منه خطابا فرودغاري اسمان كانو زويو نيواني اوانا خا يچي بخشندو مهربانو كستوان ايتكا كردنو قس كردني يا يوم يقوم الروح والملائكه صفا لا يتكلمون إلا من أدن له الرحمن وقال صوابا لراجق داك جبريل وفرشت باريس دوستن كسيان قسنا كان مقر أو كخوار ريب داتو قسيب ريو جيبكات ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه o rujaras tu be gumana, inşa her kesegüisti rejai kiranı ve degré bollaip perwordgari Inna qariba, المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا باقمان ايما ايما ايما اغادار كرل سزايا چنزيك لروجة چوادا كمروف دبيني پاداشتي او كردواني كپشة چي بدستي خوي ناردوني وبيبروار لو روجة دادلي كاش كاي قلبو مايا نقمروف